لا اله الا الله القرءان الحمد لله الموقود عليهم ولا الضال كلا إذا جكت الأرض جكا جكا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم إذن يتنكر الإنسان, الإنسان وأما والذكر يقول يا لأيت لي ضدت لحاجاتي في يوم يا ربك موطننا ومهي فادخلني في عمالي فادخلني في عمالي وادخل لي الحمد لله Hvor du er en tjeneste, og vi er